لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون السلام عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأنا خالت برحلك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ما خاب من تمسك بكم أمن من لجأ إليكم يا عليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوز عظيمة يا غريب يا مظلوم كربلا حكم المنية في البرية جاري ما هذه الدنيا بدأ قراري بينها ترى الإنسان فيها مخبرة حتى يرى خبراً من الأخبار العيش نوم والمنية يقضة والمرء بينهما خيال سارِ فَتَرَاكْضُوا خَيْلَ الشَّبَابِ وَحَاذِرُوا أَنْ تُسْتَرَى فَإِنَّهُمْ عَوَارِي لا تأمن الأيام يوما بعدما غدرت بعترة أحمد مختاري فجعت حسينا بابنه من اشبه المختار في خلق وفي اطواري لما رآه على الثرى ملقا طريحا يذري عليه الذاري ناداه والاحشاء تلهب والمدامع تستهل بدمعها المدراريش يقول للحسين يا كوكب ما كان اقصر عمره وكذا تكون كواكب اسحاري جاورت اعدائي وجاور ربهم شتايان بين جواري او لما جاء الحسين بالشباب الى الخيمه ورادته امه ليلى صارت تنظر الى ولدها وتلطم على راسها وتنادي وا ولدا ولي ولي جدلي يا للعلل الاكبار يا وال واكبت عنده تريد تشوف صاوي باب وجرح الاضاهده تريد تشوف صاوي اجد تم الولد ليلة تصيح بصاد زيانة بوين شو وياي تتشيل. هاش تريد عني الشميس خل سكنا تجيب همة فيلة. يا عمات تعال انجاي قعدنا الولد وياي والله وي علي بهداي قعدنا وخلني احط خدي على اه امات عمت وخواتك يصاحن يا معل روح الولد خلصانب ونقعد شلون ما نقدر. ما قالوا لها ولدش ماتها. يا ليلة ينتبه خافا وصواب عليه. يسعار. شو قالت? صاحت صدق خللنا. صاحت صدق خل النايم لا تقعدن اخافن جنت لجملنا الشمس والعطش وجروحا على من ينتبه شد ويلي بالله لا تقعدن وبعد لا نايحت نوحا لما نشوف صاوي بايا ولما نقلب جروحا اي بي ظن ترجو يعيش ياه لا قوضة تروحا بل كتب يرجو يعيش انخاه ويرد للجيش هد من الدار تشاليش الولد ما قال الله يخلي والدا وحدا. حقه بلا فكر تحچي امو الولد مذهولة. وكلسات انشد النسوان هذا ابني علي اولا. هذا ولدي علي مقطع الاعظام. ايوا يا نهل الرحام تندى بقطرة ما يجيب له وين البي رحم وين بقطرة ما يلفين ولدي سوربت عين انا ما وصدا لي عفي ام الولد جلدا واني الغيارة ولي زيانة بحجة ويلي يا لها تنقل ها يا معلي بسيك فطر يا ليلة ما نتحمل تيجي لها يا ام علي بس ثواب ابن اخويا مشد ومسن مثل ما مسيك قريب القوم يا لاله لا لا ينسمحس خلني جر الدمع سكت هذا يا ام وحس ما ينسميع حتى واخه يحسين ما يقبل وبما يشتف ضده آه تقلها شلون اتجلد يا بنت المرتضى من قال زين وبعد بيروح وشوف ابن علي هذا الحال شجاع غير الواحد عندي ويا ظلم مان الدهر محني ويا الولد خلني او انول طوم على ولادي وحط خدي على بعد يا عم تتدرين ما عندي ولد غيره واحد وانفقد مني وظلت خالي دوره اما لو يلومني والله يرتين الأمر والمرجع لله ولا حول ولا قوة إلا بالله هذا علي الأكبر سلام الله عليه أكبر أولاد الإمام الحسين وهذا مكانه ليس مكان بسيط اللي بيعطى قبر مستقل عند رجلي الحسين عليه السلام العباس الى قبر مستقل وعلي الى اكبر الى قبر مستقل شوف العظمة ويحمل صفات ما موجودة عند احد اشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسول الله لو بس هالميزة تعطيه شنو الاستقلالية الامام الصادق ما زار الاكبر مع الشهداء زاره بوحده زيارة مستقلة لما تزور زيارة وارث بعد الحسين تزور علي الاكبر مثل ما العباس الى زيارة مستقلة الاكبر الى زيارة مستقلة شه المقام اللي عندك يا سيدي كم كان عمره رواية يقول 27 سنة ورواية يقول 25 سنة هم كذلك هل في ريان الشباب يأتي بعد شنو من علي الأكبر يشابه جده في الخلق والخلق والمنطق ويشابه أمير المؤمنين في صلابته وقوته ويشابه الإمام الحسن في كرمه ويشابه الزهراء في عمرها هذه عمرها قصير وهذا عمرها قصير ويشابه الحسين في إبائه وعزته وكرامته تعال شوف من كرامته أبتا أتأذن لي قال تفضل بني قال أريد أن أكون أول العلويين بين يديك ويئذن إلى الحسين يقول له لك ذلك روح يا أبا عبد الله هذا فلذتك بدك هذا قطعة منك شلون تخلي يروح إلى القتال قال فداء لله تبارك وتعالى أعرف بيرجع وقف الحسين على مرتفع من الارض طالعه وليلة تنظر في وجه الحسين والامام الحسين يراقب المعركة واذا بوجه الحسين قد تغير قالت ليلى ابا عبد الله القتل ولدي قال لا وانما برز له من يخاف عليه من ما نصنع قال إن رسول الله يقول دعاء الأمهات في حق أولادهن مستجاب ادخل الخيمة ادعي ربك وين الأمهات التدعي إلى أولادها دخلت ليلى إلى الخيمة باكية منتحبة رافعة يديها إلى السماء شقت جيبها نشرت شعرها ونادأت إلهي بغربة أبي عبد الله إلهي بعطش أبي عبد الله إلهي بشيبة أبي عبد الله يا يوسف على يعقوب ردد لي ولد سالمه وديخ لتي لخى مات الغار وين الشباب تحفظها وديخ لتي ويا تسلمات الله وحبي وبلياحسين ويش ما يا رادع الشاف من المغرب ليعقوا ابو ساتشين ليب ابن علي سالم تجيب غشي عليها وما هي الا ساعة وقد عاد الشباب وفي يديه رأس بكر ابن غانم وهو يقول ابا حسين صيد الملوك ثعالب وارانب واذا برزت فصيدي الابطال ابا حسين انا عطشان وجائزتي الماء وليه يا ابو يا قطرة ا ترى و و لد ي ابو يا العطش فاتني وحق العطش وي الشمس وي بني علي ضع لسانك في لساني وضع الاكبر لسانه في لسان الحسين فوجده كالخشبة اليابسة ايوه سيدا ومصيبته قال ابا حسين انت اشد مني عطشا قال لا بأس عليك اذهب الى امك في خيمتها قبل ان تموت جاء الاكبر الى امه وجدها مغشا عليها اخذ رأسها وضعه في حجرها وصارت دموعه تتحادر على وجنتيها عاجركم الله افاقت ليلى ونادت من هذا قال انا ولدك علي قالت مرحبا بالشباب بني علي بحقي عليك ان تمشي امامي فصار يمشي امامها كلما خطا خطوه نادت يا ولدا وعلي يا وشبابا واذا به يسمع واعية الحسين ينادي امام الناصر ينصرنا امام ذاب يذب عنا خرج الاكبر شاهرا سيفه وهو ينادي ابا حسين لبيك داعي الله حينها نادى الحسين يا بنات الزهراء يا بناتي علي وفاطم هل ممنى لوذاع الشباب احطنا به كالحلقة هذه تضمه وهذه تشمه وليلة نادي ولد ارحم غربتي ولدي ارحم وحدتي اجركم الله قال الحسين بني علي اكشف لي عن صدرك والصقه بصدري فلما لسق صدره بصدري ابي خرم اغشا عليهم اوالي من تلاقها وعين مشاب قطول لما نوى ولل. لا عبنا على بايا ويل ابو لع. يا الله افاق من الغشية. وقال الحسين بني عليكم بارك الله فيك. فقال علي الاكبر ابا حسين في امان الله. ادعة الله صعد على صحوة الجاد واتجه نحو الاعداء ما ان رأوه مقبلا حتى زحفت عليه الصفوف من كل جانب زحفت عليه الرايات دخل في اوساتهم لف الخيل بالخيل والرجال بالرجال حتى غيبوه عن الحسين فقبض الحسين على شيبته ويدع الأخرى على قلبه فبينما الأكبر يقاتل كمن له منقذ ابن مرت العبدي من خلفه رفع سيفه إلى أعلى ضرب الأكبر على رأسه عليا انحنى على قربوس الجواد ساكه نحو الاعداء هذا يضربه بسيف هذا يطعنه بخنجار فلما وصلت روحه التراقي نادى ادركني ابا يا حسين خرج الحسين من الخيمة كالاسد الغضبان وجاء الى مصرع ولده وانقض عليك انقضاض النسر من السماء ماذا ينادي ولدي علي ولدي علي على الدنيا بعدك الوف احتمل الشباب الى الخيمة جاء به الى الخيمة سجع على التراب يقول الى زينب اختاه علي بليلة جاءت بليلة يقول الى تعالى تودعي من ولدك الشباب لانك لن تريه من بعد ذلك ويلي شا تقول لها شا تقول لها شا لولدها سمحوا لي لامعاتها ما اقطع الابيات اوفي حق المجلس ان شاء الله الدقل شمعة حياة انطفات شمعة حياة انطفت والبيت بعدك خلى ما عندي مثلك ولا انت يا ابني يا الاكبر علي اتقلرت ان مثالك ولد حين اللي بيك احملت ربيت لكن بعد بربايا مسهرت وشهور تسعة احملت في بطني لما انشنيت وعالدنيا منفتحت عينك صرت كل شلي. شي لي. شي تقول لي? حين اللي جيت اسجدت لله شكر يا الولد فرحان ابيك. ايو ما افتر من السهار كل ساعة الزلمة. املت لو تبقى لي حعون وحماية وسنة. ايو تنسى زمان الصبايا يا حلمي الاول. ولدي. سمحوا لي ها. على هالبيت ها ساهره قيظ وشتا وما همني طول العناء والام طبعها ضايع المتخوف على الظنا علي ولدي, لكن ولدي لا كل ولد يشباك لا امثالي انا يي يي يي يي ما ظنتي ما ظن بعد التعيب يا سلوتي ابتلي <تصفيق> ولدي عيني على وجهك تضيل تمشي تمشي وتصبح امام وازرعت حبك وريد والورد تالي ذباب جنت شبابك علي للدنيا اضرب مثال إيه إيه إيه انت الامال يا ولدي والامال ما ظل شخصك اذا انظرا احتعر بيش وانت عزيز القلوب يمشى به المصطفى بعد يا ولدي والله من سافريت اظلم علي الفضاء ظليت يوم الرحيت لا حام عندي ولي ولي انت احسب اكتب قلي طيلة ايام العمر. ليش يا ولدي? اه لما يجيني الاجال تدفني وسط القبور. انت لتجي بالشفان يا ولدي وانت لتجي بالصدور. بعد يتهل دموعك علي والصوت لك يعتلي الشباب الصعوب ما يرحلوا ينسا وشم امثا ابتلات ود اربيا قسا وانا وانا الوانا في جعل الفقيد ومن العمر يا اساق نيران قلبي تشيب وبمحجتي الطليم. سامحون يا اذيكم شوية. والي والي العيد حين اليمار دلالشي صبرك. اذا اجل عيد اشوف الشباب مستبشرين مستانسين. اتعذب اتعذب يا ولدي اتألم. والله العيد حين اليمار. دلال شي صبرا ولقى الشباب يحضر واحباب مستبشرا اسمع وانا حبيب ارتعال وتحسرت الظروح شيفا ضروحين عمايات يا عمري وكل علي. بعد شيسا لقلبي اذا ذكرك لو بالاسيم. بس اسمح اسمك اتألم ما اتحمل يا ولدي. شيسا لقلبي اذا ذكرك لو بالاسيم. تتوقع هنا بعايا تتوقع افرح بعد يا ولدي لو الثغر لك يبتزم لا والله ما اهتني والصورة ما تنرسيم صورتك حسرة وقلم في بالي ما تنجلي بيت الدعاء واسألك الدعاء ولي ان س زمان الصبا وما ينسى من يذكرك صدري سقاك العطف وكف الذي كبرك تعال تجازيني وتتركني جاف اعذراك اي بالسهر لا بالبين لو بالشجى ترد لي علي راح على راح شافه والنبل شابك او الله على راح قعد عنده يصفق راح, على راح والله على راح قاعد عنده وصفق رايح على, على راح بكو نادى يا زيناب علي راح يا خيض الدنيا علي اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل لوليك الفرج وسهل له المخرج واجعلنا من أتباعه وأعوانه والذبن من بين يديه وتحت لوائه إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم احفظ به شيعة أمير المؤمنين وفرج عن أسرائهم فرجا عاجلا قريبا اقضي حوائجنا وحوائج السائلين والحاضرين من على مرضى المؤمنين والمؤمنات بالشفاء والعافية سيم من وصانا بالدعاء المسببون تقبل اللهم عملهم وأوسع في أرزاقهم وقضي حوائجهم وارحم موتهم وموت المؤمنين والمؤمنات وموت الحاضرين وللجميع نؤدي ثواب سورة الفاتح مع الصلوات